فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّ الْمَوْعِدَ لِلَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ فأوحينا إلى موسى أن أُربِعَ عصا البحر ففلق فكان كل فرقة كالطود العظيم وأذلفنا ثم المناقين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 والذي أقمأ أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ربي هب لي حكمه وألحقني بالصالحين